ألم تر أن الله أنزل من السماء ما فسلكه ينابيع في الأرض فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرع مختلف الألوان؟ ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يجهف تراه مصفرا ثم يجعله ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لآل باب أ فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور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 ثانية تخش عرنه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد فَمَن يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سَوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 قُلِ اللَّهُ مَن فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلِيمٌ بِالْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون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 من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فردت في دم بالله وإن كنت لمن الساخرين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 ونفخ في الصور فصعق من في السماعات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينذرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنسبة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 فتح أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبعة فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده ورفعنا الأرض نتبوء من الجنة